بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قال ابن عباس هو تينكم الذي تأكلونه وزيتونكم هذا الذي تعصرون منه الزيت وقيل خص التين بالقسم لأنها فاكهة مختصة لا عجم فيها شبيهة بفواكه الجنة وخص الزيتون لكثرة منافعه ولأنه شجرة مباركة جاء بها الحديث وهو تمر ودهن يصلح للاصطباغ والاستباح وقال عكرمة هما جبلان قال قتادة التين الجبل الذي عليه دمشق والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس لأنهما ينبتان التين والزيتون وقال الضحاك هما مسجدان بالشام قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس فقال محمد بن كعب التين مسجد أصحاب الكهف والزيتون مسجد إيليا وطور سينين وهذا البلد الامين يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وذكرنا معناه عند قوله وشجرة تخرج من طور سيناء وهذا البلد الامين أي الآمن يعني مكة يأمن فيه الناس في الجاهليه والاسلام هذه كلها اقسام والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اعدل قامه واحسن صوره وذلك انه خلق كل حيوان منكبا على وجهه الا الانسان خلقه مديد القامه يتناول ماكوله بيده مزينا بالعقل والتمييز ثم رددناه أسفل سافلين يريد إلى الهرم وارذل العمر فينقص عقله ويضعف بدنه والسافلون هم الضعفاء والزمن والأطفال فالشيخ الكبير من هؤلاء جميعا وأسفل سافلين نكرة تعم الجنس وفي مصحف عبد الله أسفل السافلين وقال الحسن وقتادة ومجاهد يعني ثم رددناه إلى النار يعني إلى أسفل السافلين لأن جهنم بعضها أسفل من بعض ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار ومن قال بالقول الأول قال رددناه أسفل سافلين فزالت عقولهم وانقطعت أعمالهم فلا يكتب لهم حسنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه يكتب لهم بعد الهرم والخرف مثل الذي كانوا يعملون في حال الشباب والصحة فلهم أجر غير ممنون غير مقطوع لأنه يكتب له كصالح ما كان يعمل قال الضحاك أجر بغير عمل ثم قال إلزاما للحجه فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعد هذه الحجة والبرهان، بالدين، بالحساب والجزاء، والمعنى، ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك، فتعتبر وتقول إن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني، فما الذي يكذبك بالمجازات بعد هذه الحجج؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بأقضى القاضين قال مقاتل أليس الله يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد؟